لا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَني إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنَّمَا رَدَّنَا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ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 العذاب النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فذعون أشد العذاب وإذ يتحاب fiyaqulu dhu'fa'u alladhina stakbaru sayaqulu dhu'fa'u alladhina stakbaru inna kunna lakum taba'an fa hal فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فِيهَا إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في نار لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ العذاب.